alam yajidka yatiman faawa wa wajadaka dallan law faada wa wajadaka 'ailan fa fa ammal yatima وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى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 والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضاللا فهدى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 ووجدك عائل فأغن فأمّ الْيَتِيم فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدّثْ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأمَّا الَّيْتِمَ فَلَا تَقْهَرُ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 وَوَجَدَكَ ضَالًّا لُّم فَأَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فلا تقهر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 ووجدك عائلا فأغنى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنْعَمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنا فأمَّ الْيَتِيم فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ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 ووجدك ضاللا فدا ووجدك عائلا فاغنى فامال يتيم فلا تقهر وامسائلا فلا تنهر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 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأما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 ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وَأَمَّا السَّاعَةَ إِلَّا فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَىٰ وَالْلَّيْلِ إِذَا سَجَّى مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى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 ووجدك عائل فأغنى فأمَّ الْيَتِيم فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ووجدك ضالا فذى ووجدك عائلا فأغنى فأمَّ الْيَتِيم فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ الْعَائِلَة فَلَا تَنْهَرُ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 ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضاللا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر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 بيك افحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولالاخرة خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وَأَمَّا السَّاعَةَ إِلَّا فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدّثْ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَىٰ وَالْلَّيْلِ إِذَا سَجَّى مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى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 ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيم فأوى ووجدك ضال فهدا ووجدك عائل فأغنا فأمَّا الَّيْتِمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّاعَةَ إِلَّا فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَىٰ وَالْلَّيْلِ إِذَا سَجَّى مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا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 ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فادى ووجدك عائلا فأغنى فأمَّا الَّيْتِمَ فَلَا تَقْهَرُ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 ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيم فأوى ووجدك ضالا فدا ووجدك عائلا فأغنا فأمَّا الَّيْتِمَ فَلَا تَقْهَرْ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 ووجدك عائل فأغنى فأمَّ الْيَتِيم فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ السَّائِل فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدّث بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ووجدك ضالا فذى ووجدك عائلا فأغنى فأمَّ الْيَتِيم فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَى